ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمسحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريد فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدق لما بين يديه وهده وبشرا للمؤمنين ما كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيريل وملكان وجبيريل وملكان فإن الله عدو الكافرين ولقد أرسلنا إليك آيات بجنات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 كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون